فراغ إِلَى أَهْلِهِ فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال أَلَا تَأْكُلُونَ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم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 فَإِنَّ لِلَّذِينَ وَلَمْ ذَنُوبَ مِثْلَ ذَنُوبِ أُصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كفروا من يومهم الذي